طيب قدم المفعول وهو إياك وكرر الاهتمام وكرر الاهتمام والحصر أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك وهذا هو كمال الطاع والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين وهذا كما قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين فإياك نعبد تبرؤ من الشرك والثاني لو إياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل تبرؤ من الحول والقوة و أفوض أمري إلى الله سبحانه وتعالى طيب وهذا المعنى في غير آية من القرآن خوله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافر عما تعمل فاعبده زي إياك نعبد وتوكل عليه إياك زي إياك نستعين كما قال تعالى قوله والرحمن آمنا به وعليه توكلنا رب المشق المغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيده هناك تحول للكلام من الغيب من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب، وهو مناسبة لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلهذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، وبهذا دليل على أن أول الصورة خرج من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمه. بجميل صفاته الحسنى وإرشاد لعباده بأن يثنوا عليه بذلك ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامر رضي الله عنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي مسلم عن أبي رضي الله عنه القناة بالسلم يقول الله عز وجل خسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين الحديث طيب وإنما قدم إياك نعبد على إياك وإياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها والاهتمام والجزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم والله أعلم طيب إياك نعبد غاية وإياك نستعين وسيلة فلن تستطيع أن تعبد فلن تستطيع أن تعبد الله إلا بالله فالبداية من الله والنهاية إلى الله فإن لله وإن لها رجعون انظر العبودية لابن تيمية طيب إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر الصورة أسباب الخروج عن الصراط المستقيم إما الجهل وإما العناد ده جماعة كلام ابن عثيمين رحمه الله كلام خلاصة أسباب الخروج من عن الصراط المستقيم حكتين يا جهل يا عناد ودي طباعةها مع أي شخص في الحياة. ليه الرجل ده مش عايزك بده الحق حاجة من الاثنين. يما الرجل ده يما الرجل ده متكبر يعاند يما جاهل ما يعرفش حاجة. فالذين خرجوا عنه لعنادهم المعذوب عليهم وعلى رأسهم اليهود. والذين خرجوا لجهلهم كل من لا يعلم الحق على رأسهم النصارى وهذا بالنسبة لحالهم قبل البعثة النصارى أما بعد البعثة فقد علموا الحق وخلفوا فصاروهم واليهود سواء كلهم مغضوب عليهم طيب أيضا ابن القيف مدنك السلكين قال قدم العبادة على الاستعانة في قوله يا كنابعدونك استعين لأن العبادة حق حق الرب والاستعانة مراد العبد ومن الطبيعي أن يقدم العبد ما يستوجب رضا الله ويستدعي إجابته قبل أن يطلب منه شيئا وهو هنا التذلل لله والخضوع بين هديه بالعبادة فكان القيام بالعبادة مظنة استجابة طلب الاستعانة ومن الطبيعي أن يقدم العبد ما يستبجر لدى الله إذا الله ويستدعي إجابته قبل أن يبطب منه شيئا وهو هنا التذلل إلى الله سبحانه وتعالى والخضوع بين يديه بالعبادة فكان القيام بالعبادة وظنة استجابة طلب الاستعال قد تيمية رحمه الله تأملت أنفع الدعاء إذا هو السؤال العون. على مرضاته تعالى ثم رأيته في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صليته عبد العزيز بن محمد قال صليته خلف الشيخ عبد الرحمن الدسري رحمه الله كثيرا فما أذكر أنه استخدمت له قراءة الفاتحة بدون بكاء خصوصا عند قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين قال محمد بن عوف الحمصي رأيته أحمد بن أبي الحواري قام يصلي العشاء فاستفتح بالحمد لله رب العالمين إلى إياك نعبد وإياك نستعين فطفت الحائط كله ثم رجعت فإذا هو لا يجاوزها ثم نمت وردت في السحر وهو يقرأ إياك نعبد فلم يزل يرددها إلى الصبح لا شيء يعلمه ولا أيضا من أعظم ما يذكر به يذكر به الذين يتساهلون بالتشبه بالكفار تدبر صوت الفاتح يعني في بعض الناس بتشبعوا الكفار فبنذكرهم يا جماعة بنقول لهم خلي بالكم يا جماعة خلي بالكم انت عمال بتقرأ الصراط الذين انا عمت عليهم غير المغضوب عليهم ف كارثة إن أنت بتقرأ وتستعذ بالله سبحانه وتعالى أو بتسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك صراط مستقيم وأنت تشبه بصراط إيه صراط المغضوب عليهم اليهود والنصارى. يا كان عبد نستعين كان قد يسأل بعضنا عن وجه ذكر الاستعانة بعد عبادة مع دخولها فيها. والجواب أن ذلك يحتاج العبد في جميع عبادته إلى استعانة بإله سبحانه وتعالى، فإنه لم عنهم الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر وإجتناب النواع. وقال نقيم في المدارك فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته وأفضل المواهب إسعافه بهذا المقطوع وجميع الأدعين مأثورة مدارها على هذا وعلى دفع ما يضاده وعلى تكميله وتيسير أسبابه ثم نقل عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه قال تمت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال عبد سؤال العون على مرضاته ثم رتوه فتح في إياك نعبد وإياك نستعين قد ذكر في موضع آخر أن قوله صلى الله عليه وسلم اللهم معنا آت ذكره والشكره وحسن عبادتك من أجمع الدعاء. يا كان عبد وأيا كان استعين. فالقلب يعرض له مرضان عظيمان إلّا ما جداركما ترماياه به إلى التلف ولا بد وهما الرياء والكبر. فدواء الرياء يا كان عبد ودواء الكبر يا كان استعين. كما ذكر ذلك من القيم رحمه الله ونقل عن شيخه. ابن تيمير رحمه الله أن إياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع الكبرياء قل نقيم القيم فإذا من مرض الرياء بإياك نعبد ومن مرض الكبر والعجب بإياك نستعين ومن مرض الضلال والجهل إهدنا الصلاة المستخين وفي من أراضيه وأسقامه ورفن في الأثواب العافية وتمت عليه النعمة وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم وهم أهل فساد القلب الذين عرفوا الحق وعادلوا عنه ولا ونبضل الضالين هم أهل فساد العلم الذين جاهلوه وجاهلوا الحق ولم يعرفوا وحق لصورة تشتمل على هذين الشفاءين أن يستشفى بهما من كل مرض ينظر مدارك السالكين. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا دلنا ارشدنا وافقنا وجعلنا أهلا وبين لنا الخير والشر وقد تعد بإلى كقوله تعالى اجتباه وهديناه إلى صراط المستقيم وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة وكذلك قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم وقد تعدى باللام كقوله أهل جنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وأما الصراط هو الطريق الواضح الموصل الله وإلى جنته هو الحق والعمل به أو المتابعة لله والرسول فروي أنه كتاب الله أو هو الحق أو هو صراطه أو هو الإسلام طيب الصراط الجماعة هو الإسلام اسم حذر حليس في أحمد حليس صراعي جدا جدا وفي ترهيب عجيب اسمع عن نواسم سمعان وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتين الصراط صوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخى وعلى باب الصراط داعي يقول أيها الناس دخلوا الصراط ولا تجميعا ولا تتعرجوا وداعي ندعو من فوق الصراط فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال حك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه والصراط الإسلام والسوران حلو الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم ف فتخيل هذه الصراط يا جماعة الاسلام طيب على رأس هذه الصراط كتاب الله فاول ما تفتح الباب ده او تخش الباب ده او نشبه هذه الامور كأنها قصر هذا القصر طريق طويل فاول ما تفتح باب القصر كأنك دخلت الاسلام بالضبط طيب وانت داخل الاسلام في على جانبتي هذا الإي اللي في القصر ده كأن في بالضبط يعني إيه أبواب مفتوحة على الجانبين في صورين الصور ده جماعة ده حدود الله إلى اليمين وحدود الله على الشمال راس فما لو أنت حاولت تفتح أي أبواب من أبواب مفتوحة دي ده ما حرم الله باب السرخة، باب الزنا، باب القتل، باب الغيب، باب النماء وهكذا طيب بس وانت ماشي على الصراط طبعا مبدئيا كتاب الله يقول لي ايوها الناس ادخلوا الصراط الجميع ولا تتعرجوا لا تروح يمين ولا تروح شمال خلي بالك، فكتاب الله طبعا سنة نمع السلام خلي بالك خليك على أعطيك المستقيم ده لا تروح يمين ولا شمال خلاص طيب الداعي من فق الصراط ويعظ الله في قلب كل مسلم فهتجد وانت ماشي على الصراط انت عمال طبعا في الفطرة السليمة وفي كلام ربنا سبحانه وتعالى انت بذكره وكلام الله السلام انت بذكره او انت بتسمعه فكل شوية في وعظ كده خلبك من طريق ده خلبك من درق ده طريق ده أخرطه فضيحة وندم يوم القيام وهكذا طيب فالهداية إلى الصلاة لزوم مطلعين الإسلام وترك ما سواه من الأديان والهداية في الصلاة تشمل هداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا والهداية هنا الإرشاد والتوفيق وقد تعد الهدية بنفسها كما هنا المستقيم والمستقيم طبعا يعني لاعوجاجج في يعني أقصر الطرق التي توصل من مكان إلى مكان الطريق المستقيم ماشي طيب إيه المستقيم من أذا بالدعاء أن يكون ذلك بعد الثناء يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا ثناء لله سبحانه وتعالى طيب إيه المسار المستقيم أنت بدأت تذيع بقى عشان كلم السنة انك بتثني على الله سبحانه وتعالى حق ثنائي وبعد ذلك ايش بعد ذلك تدعو الله سبحانه وتعالى وهذا مناسب ان يكون قبل الدعاء اهدنا ننظر ابن كثير طيب حقيقة الصورة المستقيم معرفة الحق والعمل به لان الله لما ذكره في الفاتحة بينا بينه من انحرف عنه امم اليهود المغضوب عليهم الذين عارفوا الحق لم يعملوا به والنصارى الذين ضلوا عن الحق وعملوا عملوا بغيره ده الصيام كده الصيام الصام العجيب بتاعهم ده ماشي وبرده الصلاه العجيبه بتاعتهم برده طيب طيب إلا سؤال المستقيم قد أسأل المسلم عن وجه هذا الدعاء الهداية إلى سؤال مستقيم مع أن قد هدانا الإسلام آه. إيه صحيح سؤال برضو جميل جدا برضو ماشي فيقال بأن الهداية هنا البيان والدلالة ثم التوفيق والإلهام وهو بعد الدلالة والبيان ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل ليه برضو هم جدا عشان كان مبتدعة يقعد يقالف مثلا صلوات مخصوصة واختبالك ويقالف أدعاء مخصوصة ويقعد يبتكر ويقالف في العباد طيب بنقول يا فلان يعني أنت اكتهت وتعبت خيلك في باطل أنت ادرقت السنة واشتغلت بالإيه بتأليف بتاعك خلاص طيب عشان كده بيقول إيه ولا سبيل البان والهداية إلا من جهة الرسل خلاص كده فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه ذات التوفيق، وجعل الإيمان في القلب، وجعل الإيمان في القلب، ولو جعل الإيمان في القلب وتحبيبه إليه وتزيينه في قلبه، وجعله مؤثرا له راض راضيا به، راغبا فيه، وهما وهي, وهي هديتان مستقلتان لا يحصل فلاح إلا بهما، بهم وهما متضمنتان التعريف وما نلعبه من الحق تفصيلا. وجمالاً وإلهاماً لها وإلهاماً له وجعلنا مريدين لاتباعها ظننا وبطننا ثم خكر قدرة لنا على القيام بموجب هدي القول والعمل والعزم ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه أروفا ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فقُد ضرورة وبطلان قول من يقول إذا كنا مهتدين فكيف نسألهداي خلاص فكلمة اهدنا الصورة مستقيم يا جماعة طبعا هذه دلالة البيان والدلال هداية البيان والدلال بعد كده التوفيق والإلهام طيب كيف نحصل على البيان والدلالة من جهة الرسول ممتاز طيب إذا حصل لك البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية الإيه يا شباب ترتب عليه هداية التوفيق خلاص طيب وجعل الايمان بعد كده خاص بقى بقى إيه؟ انت وقت عرفت الطريقة هوا وفي مثلا ايه ايه ايه صوفة صلات السلام للشيخ مثلا ايه الالباني الله رحمه وفي مثلا صاحب مسلم وزماني من وهكذا لقيت ايه لقيت كتب السنة وكده محققة وزي الفل هي ما فيش عاي مشكلة اشتغل بقى طيب ربنا يهديك بقى للطريق بقى تسيب بقى ايه شلت السوق الحاجات دي كلها وربنا اهديك وجعل إيمان في القلب وتحبيبه إليه وتزيينه في قلبي وجعله مؤثرا له راضيا به راغبا عنه لا يعجوش بقى لا يروح بقى يتفرج على أفلام ولا يروح بقى يتفرج على مسرحيات ولا يتفرج على, إيه على, إيه على إيه اسم غانم كل كلام ده كلام تافه بقى يصغر ويبقى يعني ذكريات مؤلمة لأن كل ما تتذكر أشياء ديات بيتذكر أيام الإيه؟ أيام البعد عن الله سبحانه وتعالى خلاص فبيبدأ يحب القرآن ويحب السنة ويحب مقالات الصالحين ويحب العلم ويحب السواك ويحب النوافل ويحب الفرائض ويحب ذبح المسجد مبكرا كل هذه الأشياء جماعة ربنا بيزاي زي إنه الإيمان في القلب واخدين بالكم وإذا إنه الأعمال الخير كلها خلاص طيب الهداة البيان والتوفيق دول متضمنتان تعريفه ما لعنا الحق تفصيل واجمال طيب بعد كده يا جماعة خلق القدرة على لنا على القيام بموجب الهدي بالقول والعمل والعزم فخام واحد البيان والهداة هم خام اثنين هي التوفيق النفس هي التلازم بقى طيب ربنا سبحانه وتعالى يحبب إليك بقى إيه الإيمان ونفسك تتشوخ الطاع إيه اللي بيحصل بقى كده ثم ربنا سبحانه وتعالى بيخلق القدرة لك على الموجة بموجب بالإيه على قيام بموجب الهدي بالقول والعمل والعزم قول تبدأ بقى إيه؟ ده يظهر بقى في القول والعزم أو العزم الأول والقول والعمل صح ثم أدام ذلك دنا وتثبيتنا عليها إلى الطاعة إلى الوفاء طيب برضو نقطة مهمة جدا المجهول لنا من حق أضعاف المعلوم وما لا نريد فعله التهاون وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك وما نعرف جملته ونهتدي إلى تفاصيله فأمر يفوت الحصر ونحن متاجون إلى حياة التامة فمن كملت له, كملت له هذه الأمور كان سؤل هداية له سؤال التثبيت والدواء والهداية مرتبة الأخرى وهي آخر مرتبة فالهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة الطريق الموصل إليها فمن هدى في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه هدى هنالك إلى صراط المستقيم اللهم جعل منه رب العالمين المصرو إلى جنته ودار ثوابه وعلى قدر ثبوت قدم عبد على السرط أننا ننصباه الله سبحانه تعالى عباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على سرط منصوب على متن جهنم وعلى قدر سيره على هذا السرط يكون سيره على ذيك السرط منهم من البرق منهم من, من, من الريح منهم من يمرك شد الركاب ومنهم من, ومن من يمشي مشيا ومنهم من يحبو حبا ومنهم مخدوش مس مسلم نسأل الله عفوا في ومنهم مكدس في النار لسأضاع رب العالمين عفو عفوه فلنظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا حذب الكذة بكذة جزاء وفاقة هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ولنظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط فإنها الكلاليم التي بجنبتي ذلك الصراط تخطفها تعوقها عن مرور عليه هنا بقى الشبهات والشهوات على قادر ان غماسك في الشهوة والشبهة فدي الكاليب التي تختفق ايه وعلى السراء فإن كثرت وهنا وقويت فكذلك هي هناك واما ربك بظلام من العبيد فسوء الهداية متضمن لحصولها لكل خير والسلام وعنك بين كل شر طيب ايه هذه الصورة المستقيم ايضا هناك خاطرة جميلة جدا الصورة المستقيم هو امور باطلة في القلب من اعتقادات وارادات إرادات وغير ذلك. وأمور الظاهرة من أقوال وأفعال قد تكون عبادات قد تكون أيضا عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والجنب والاجتماع والافتلاق والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك وهذه الأمور الباطلة والظاهرة بينهم التباط ومناسبة فإن ما يقوم في القلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة وما يقوم في الظاهر من الإسان الأعمال يوجب للقلب الشعور وأحوال الحمد لله رب العالمين فاتح عمتنا يأخذ من سورة الفاتحة اجاز المقدمة مع بلاغتها لألا يتمل النفوس المسامعين بطول انتزال المقصود وهذا سنة للخطباء ألا يطلد المقدمة فإنه بمقدار ما تطال المقدمة يقص الغرض ومن هذا يظهر وجه وضعها قبل السورة الطوال مع أنها سورة قصر طيب دينا صراط المستقيم صراطه هذا الصراط صراط اللي عملت عليه طيب ما هم الذين عمل الله سبحانه وتعالى عليهم مم. ممتاز النبيين والصديقين والشهداء والصالحين دول يا جماعة أعلى مرتب نبيين ثم الصدوقين ثم الشهداء ثم الصالحين اللهم اجعلنا معهم يا رب العالمين دول يا جماعة هم الناس الطبي يعني يقولك الناس الفو يعني الاعلى المراتب. فالانسان منه نفسه يبقى يكون مع اعلى المراتب. مش نفسك بس كده نفسك اخش الجنة كده وخلاص. لا انت نفسك تبقى تعلي الهمة بتاعتك والنية بتاعتك ان انت تكون مع احسن الناس. زي بالزبط كده لما احنا قلت تقرب مسلا مسلا. فتقولش مسلا ايه? انا ده أنا احسن من اللي بيشت بخمر. لا يعني. انت ليه ما تكونش مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تعال النية شوية تعال الهم شوية ما يبقاش الهمة بتاعتك يعني على ايه انك ايه انك بتفتخر بان انت ما بتعملش معصية افوانية لا فعشان كده لما بتيجي يعني تتمنى تتمنى تكون في اعلى الهرم تتمنى تكون انت في اعلى الهرم مش ايه بتقولي ده احسن من فلان او علام طيب كما طيب كما قال تعالى في صوت النساء ومنطع الله ورسوله فأولئك مع الذين آروا الله عليهم النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحاصل أليك رفيقة ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليهم طيب كلمة أنعمت فيها فوال أن الصوت المستقيم نعمة من أعظم النعم طبعا لذلك اللي بيبقى شعر صوت المستقيم بيبقى بيسبب ضنك له واللي حواليه كرسل شخص يا جماعة الغير المتزم بشار الازم سبحانه وتعالى بيسبب بؤرة فساد له والغيره مجدين بالكم طيب أن الهداية لا بعمل العبد بل نعمة بنعمة من غيره أزدعت إليه فالمنعم بالهداية والله سبحانه وتعالى طبعا وفي أدب نعمة أن تنسب لمجديها خاصة حال مخاطبته به أنا عمت عليه فطبعا عشان كده ارجع الفضل لله سبحانه وتعالى <تصفيق> ورجع الطاعة لله والتفق من الله سبحانه وتعالى رصب سلوات الذين أمت عليهم إشارة وبشارة للمهتدي أنه ليس وحده على هذا الطريق وإن كان غريبا بين العبثين من البشر طبعا يعني طريق يعني سبحان الله يعني ما الآن ولا حول قواته إلا بالله بالمفسدين وال وال... وال... واللي عايزين يكعبلوها عالطاعة سواء أم أو أب أو أخ أو أخت أو جار أو مدير أو زميل فالعابسين من البشر كثيرين وناس أضعفهم خلاص وانت عمال بت إيه وانت بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى فأنت غريب واخدين بالكم لكن بعدين يعني بتلاقي نفسك إيه يعني إن شاء الله لما تصبر وما يجعلك من أمة، ويجعلني يعني متقينا إمام، ضم جنابي رب العالمين، فالناس اللي بتوعي تلاعو عليك بقى ويما كان يسألك بقى، ما راسوا في الفقه مرة مشكلة عنده اجتماعية أو سقفية يسألك فيه ليه؟ لما بيلاقيك إيه؟ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فعشان كده بنقول ان ائمه بالشرع يهدون بأمرنا اي يهدون بأمرنا لا بهواهم غيرهم اللي هم المتبعون لما صبروا لما صبروا على الطاعة وعلى التعلم وعلى تعليم الناس وصبروا على الأذى و وتجافوا عن الدنيا قليلا يبقى ايش هم المادة ولما الانسان يبقى ايش المادة في ديننا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيضع القبول في قلوب العباد فعلى قدر صبره عن تحصيل الدنيا ربنا سبحانه وتعالى بيرسله العباد يسألونهم في أمور دينهم وكانوا بأياتنا يقنون يعني اللي قال هنا يا جماعة يعني معناها العمل العلم الذي أدى إلى العمل العلم الموجب للعمل عرف معلومة عرف معلومة خلاص بيبدأ ايه يطبق ده بايه كعملي طيب طيب عملي خلاص طيب فعشان كده لما تعرف آية او موقف ما استهضر الآية بتاعتها ويقول الآية بتاعتها او الحديث بحيث ان انت ايه ده بيثبتك على اللي انت هتعمله ولو واحد طبعا بتعايز تنصحه ولا حاجة يفضل ان انت ايه معاك الادلة قال الله قال رسول طيب فان طريقة هم اليقون بالصالحين لدينا حاذوا حاذ اعلى نعمة فليأنس بالذل غير غير المغضوب عليهم أي غير صلاة المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم ولا الضالين أي غير صلاة الضالين وكذا الكلام بلا ليدل على أن سمى مسلكين فاسدين هم طريقة, طريقة اليهود والنصارى إنما جاء به لتأكيد النف لألا يتوهم أنه معطف عذا الذين أنعمت عليهم والفرق بين الطريقتين تجلو بكل منهما فإن طريقة أهل الإيمان مجتمعة على العلم بالحق والعمل به واليهود طبعاً جماعة يعني نواهم جدا فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم ولهذا كان غضب اليهود والنصارى والغض والدرء للنصارى لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف ما لم يعلم والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لم يسلوا إلى طريقه لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه هو اتباع رسول الحق ضلوا وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليهم ولكن أخص أوصاف اليهود والغضب كما قال فيهم من الله وغضب عليه وخف وخص أوصاف النصارى الضلال خلاص كده الضلال كما قال قال اضلوا من قبل واضلوا كثيرا واضلوا عن سواء السبيل هل يزال في الترمذي عن علي بن حادم عبد الله عنه وعنه من عن الصلاة قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال طيب كلام جميل او كثير من الناس اذا رأى في التفسير ان اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون ظن ان ذلك المخصوص بهم خلاص طيب يقول لك يا عمل انا كده انا كده في السليم ماشي ممتاز جدا الحمد لله انت لا يهودي وانت نصران مع ان الله امر بقراءة الفاتحة كل صلاة فياس سبحان الله كيف يأمره الله أن يستعيذ من شيء لا حذر عليه منه ولا تصور أنه يفعله بل يدخل في المغضوب عليهم من لم يعمل بعلمه وفي الضالين العاملون بلا عين دي برضه نقطة في منطاق خطورة يعني ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثلا هنا يعني هو هنا مش حصر ليس حصرا للكفر او طرق الضلال. معي? دي مرضو مهون نقطة وهمة قوي يعني ايه? نقطة مهمة. بمعنى يعني اهزمها صلات المستقيم صلات الذين اللي انا عمت عليها. غير المخضوب عليهم انا الضليم. طيب فين بقى المشركين? وفين العباد بوذا ومش عارف ايه? فين ده كله? او فين المشركين اللي هم عبدوا الاصنام? طيب. لما قرينا في التفسير ده هنا هو هنا ليس حصر لطرق الكفر لا هو هنا ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لمن اتبع لمن علم الحق ولم يتبعه اللي هم من؟ اليهود وضرب مثلا لمن, لمن لم يعلم الحق واشتغل بهواه ماشي اللي هم النصارى خلاص سليم كده فده حصر يا جماعة لإيه لمن علم الحق وتركه وحصر لمن ضل عن الحق واتبع غيره طيب فضالين يا جماعة اللي هم العاملين بلا علم مثل مثلا الطرق الصوفية الطرق الصوفية على سبيل المثال تاعب نفسه يعني واحد دموهنا لما جيت في ذات اتزامي احتكت بطرق الصوفية واخد بالك فبتبص تلاقي شيخ الطريقة عامل كم صلاوات عناب على السلام لا حصر لا ورد السبت ورد الحد ورد الاثنين ورد الحد الجمعة طب الله طب يا ابن طب ما انت عندك انت انت ليه تعب نفسك وبعمل بتقلف صلوات عجيبة ما ازال الله يا ابن سلطان ولم يأمر بنا مع السلام. مع ان السنة مليانة بالادعية واخد بالك ماشي وفي السنة في صلوات مخصوصة معروفة فانت جبت ده كله منين خلاص ليه بتتعب نفسك في في ما لم أذنب به الله ولا ما ذنب طيب.